يا ايها النبي كل من في ايديكم من الاسرى يعلم يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ لَمْ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ ويغفر لكم يُتِيكُم خَيْرًا مِّنَّ مَا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمْ وَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ, حكيم والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم وجاهدوا باموالهم وان في سبيل الله والذين آووا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آووا ونقوا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَهُم مِّن وَلَايَةٍ ۗ مَا لَهُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يهاد وَإِنِ التَّ صَوكُم فيِي الدّين فَعَلَكُم النَّصرُ إِلَّ وَإِن التَ صَوكُم فِي الدّ فَعَلَكُم نَصر إَِّ إِلَّا, إلا عَ قَوومِ بَنَكُم وَبَنَهُم ميثاق الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا بَعْضُهُمْ أَمْوِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ إِلَّا كُ في نَنتُ في أأَرض وَفَسَادُ كَدير والَّذينَ آممَ وَهجَ وَجَهَدُ فيِي سَبَّهِ وََّذينَ آوَ والذينَ آمَن وَهجَ وَج وََّذينَ آوَم وََّذينَ آ وَوونَ صَ أُلَائِكَهُ مُمُؤِّونَ حَق وَدَرينَ آمَ صَ أُول إكَبُهؤِّونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ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 أولاه ذاع في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم